Mm-hmm. Mm -hmm. Just let be hard. تستودع جمل روحك في صلوة ابن ندي تلقى بقى جنبك يا أبتاك 流。